لكن المراد الفضل العظيم الذي يفرح به المؤمن حقا أن يؤتى علما يسوقه إلى رحمة الله يسوقه إلى رحمة الله يعمل بالعلم ومن البلاء أن يؤتى للسان علما يعرفه به الناس وينشره ثم من يسمعه يتعظ به ويقوم به وهو لا يناله منه شيء أي لا يعمل لا يعمل بعلمه فيكون من يسمعه أعظم حظا بعلمه منه وهذا عياذا بالله نسأل الله العافية من أجل المصائب وتلو عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانساخ منها فاتبعه الشيطان فكان منه الغاوي ينقى ربنا